والبحر المسجور ان عذاب ربك لا واقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورى وتسير الجبال سيرا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ نَدْعُ عَ ۚ هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكْذِبُونَ افَالسِّحْرُ هَذَا أَمْ أنْ أنْتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ يَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان للمتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا أَمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرْرٍ مِصْفُوفَةٍ وَزَوَّجَنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ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 وَأَمْدَدْنَاهُ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّيْسَ لَهُمْ فِيهَا نَافِعٌ وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ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 إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيم فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُون أَم يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرْبَصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ رَبِّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَم تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُ بِهَذَا أَم هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون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 اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِذَا يَرَوْنَ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سِحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ